بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلت أو سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا هذا هو الدرس السادس والستون من شرح لكتاب شاذ العرف أسول الله التوفيق والإعانة والقبول قال صاحب الكتاب رحمه الله متى يفتح ما بعد ياء التصريح قال يستثنى من كسر ما بعد ياء التصوير فيما تجاوز الثلاثة سمعنا يا شيخنا قلنا قبل ذلك ان الوزن الاول من اوزان التصوير هو فعيل ضم الحرف الاول فتح الثاني زارة ياء ساكنة صح فعيل علم فعيل زير جيل إذا كان رابع إذا كانت الكلمة رابعة شيخنا هنزيد عمل آخر ووإيه كسر ما بعد التصير يعني درهم أقوله دريهم دريهم صحيح ولا نا يستثنى من كسر ما بعد التصير فيما تجاوز الثلاثة يعني لا يكسر ما قبل ما بعد التصير إنما يفتح قال. ما قبل ما قبل علامة التأنيس كشجرة. أين علامة التأنيس يا شيخنا في التصنيع شو جاي؟ أراه. ولا نقولين شو جاي؟ ره. ها؟ لا شو جاي يبقى هنا ما بعد جاء التصغير لم يأتي الكسر وإنما أتى الفتح. ده من القاعدة يا شيخ. مولانا؟ كذلك ما قبل المادة الزائدة قبل ألف التأنيس مثل كلمة حمراء. حمراء. انتهت بألف تأنيس زائدة اللي هي ألف التأنيس الممدودة ما قبل الألف طبعا تفتح أقول إيه حمي أراء فهم يا ما قبل ألف أفعال اللي هو جمع التكسير القلة ده, ده جمل أقول أجمال في التصوير أقول إيه شخنا وجاي مال وجاي مال لا أيها يبقى نفتح مع بعضها إيه الثفير وكذلك أفراس جمع فرس أقول أفيراس وما قبل ألف فعلان الذي لا يجمع على فعاليين سكران وعثمان سكران يا شيخنا دي صفة ممنوع من الصرف لزياده الألف والنون والمفرد ليس سكرانة إنما سكرى خلاص فما يا شيخنا الجمع اقول سكارا لا تجمع على فعالين لو الكلمه لو جمعت على فعالين مثل كلمة سرحان أقول في التصدير يا شخنا سريحين صح أي سرحان مثل فعلان لكن الفرق بين رثمان وسكران وسرحان سرحان تجمع على فعالين يا شخنا مظبوط يا شخنا طيب فنقول في التصغير يعني اجمع لي امولانا صراحان اقول ايه صراحين على وزن ايه فعالين فهذه تصغر ازاي اقول سوري حين انما شوف سوري حين ما يا شيخنا يبقى ما قبل يكسر ولا يفتح لكن لما اقول مثلاً عثمان تقول ايه في التصديرها عثيمان يبقى تفتح يا شيخنا ايه ما قبل, ما قبل ايه ما قبل, وما ما قبل الآلف النون ايه احسن كذلك لما اقول فلان سكران اقول في التصديره سقيران خلاص هذه هي الاشياء التي استثناها شيخنا رحمه الله قال يستثنى من كسر ما بعد التصغير فيما تجاوز الثلاثة. ها؟ كم يا شيخنا عندنا أربعة؟ الأولى ما قبل ياء ما قبل تاء أقول أيه شيخنا في شجرة أقوله شجيرة. وما قبل المدة زائد قبل ألف التأنيس. مثل حمراء أقوله حمراء. وما قبل ألف أفعال جمل أقول أجمل أقول أجمل وما قبل ألف فعلان الذي لا يجمع على فعلين زي سكران جمعها شيخنا سكارة ماذا كده؟ فيجب في هذه المسائل بقام ما بعد تتظير على, على فتحه للخفة يعني كل هذه المسائل تبقى إيه شيخنا؟ الفتحة لخفته على اللسان فأقول في شجرة شجيرة ولا أقول شجيري يبقى الفتحة خفيفة على اللسان خلاص يمولنا؟ وكذلك في ألف حمراء ما قبلها أقول إيه حميراء وفي أجمال أقول وجيمان وفي مثلا سكرنا أقول إيه سكيران وعثمان يقول عثيمان خلاص إيه الشيخنا إيه العلة لأنهم لما جمعوها على فعالين كما جمعوا عليه سرحانا وسلطانا شوف سرحان بكسر وسلطان بضم الفاء كلمة ما يقولون في تصغيرهما سريحين وسليطين صح لعدم منع الصرف بزيادتها لعدم اشتقائه قلتنا لعدم إيه؟ ايوه سلطان مزيد بالف ونون ومع ذلك ايه مصروف اقول هذا سلطان بعكس عثمان وسكران عثمان ممنوع من الصرف للعالمية وزاة الالف والنون وكذلك ايه سكران للوسطية وزاة الالف والنون ثم يقول سلطان ماهو هو العالمية وزات الالف والنون خلاص يا شيخنا قال لعدم منع الصرف بزيادتها يعني العرب لم تمنعها من الصرف وإنما صرفوها يعني ونوها يعني. واضح يا شيخنا فعند التصوير نقول سليطين ونقول أيضا ها سريحين انما هناك نقول ايه يا شخن ها عثيمان يعني تبقى الالف ايه كما هي يعني ويفتح ما قبله ونقول ايه سكيران. فلم يبالوا بتصغيرهما تكسر فلم يبالوا بتغييرهما تصغيرا وتكسيرا لم تبالي العرب يا شخن طيب الفاظ يخالف تصغيرها تكسيرها فلتعب رسول احنا عندنا يا شيخنا بناء فعيل اللي هو الرباعي اضم الاول افتح الثاني ان اتيه بها التصغير ثم بعدها كثره فعيل مثل درهم اقول دريهم وعندنا فعيل مثل عصفور اقول يا شيخنا عصيفير مصباح صباح أقول مصيبيح واضح يا طيب قال يستفنى من التوصل الى بناء فعيل وفعيل بما يتوصل به إلى بناء فعال وفعاليل عدة مسائل جاءت على خلاف ذلك لكونها مختتمه بشيء مقدر انفصاله والتصير وارد على ما قبله والمقدر انتصاله هو ما وقع بعد أربعة أحرف يريد ان نفهم هذا الكلام يا سعادة الدكتور محمد قال يستثنى من التوصل الى بناء اي فعيل وفعييل بما يتوصل به الى بناء مفاعل ومفاعيل عدة مسائل جاءت على خلاف ذلك اولا يا مولانا الكريم احنا قلنا بناء مفاعل الجمع التكسير يعني لما اقول كلمة قرا قرافص الكلمه اصلها ايه مولانا ايه قريفص لما تجمعها اتغلام مولانا اه قرافص صح ما الذي حدث حذفنا يا قرف كورف... مش ايه هي... قر قريفص هي قرفوصاء ده المكبرة قرفوصاء دي مزيدة ايه شيخنا؟ ده الف التعنيس الممدودة عند الجمع تحذف تحذف المادة الزائدة دي اللي هي الف التعنيس الممدودة فنقول القرافص ده بالنسبة للجمع ايه شيخنا؟ التكسير. طيب كمة حامض عند الجمع احبف تاء التعنيس هذه التاء يا شيخنا في تقدير الانفصال لأنها ليست من بنيه الكلمه فتحذف عند الجمع لماذا يا شيخنا لعدم اللبس يا من يحذف هذه الزوائد في الجمع لا لبس فيها فنقول مثلا في قرفصاء اقول أقول يا شيخنا في الجمع قرافص واحذف الف التانيث الممدوده طيب في كلمه حانظله اقول يا شيخنا حناظل واحذف حذف التاء لانها ليست من بنيه الكلمه في تقدير الاتصال وكذلك عندما نقول مثلا عبقري دي كلمة منسوبة النسد ده يعني زيادة ياء مشددة قبلها كسرة مثل كلمة مصري وعبقري وشافعي ومالكي واضح يا شيخنا هذه الياء في تغطيل انفصال لانها ليست من بنت الكلمة فاذا جمعت كلمة عبقري اقول يا شيخنا عباقر خلاص طيب كلمة جلجلة سمعنا شيخنا أقول يا جلاجل أحذب تاء تأنيس إذن هذه الكلمات التي قلناها يتوصل فيها في الجمع في حذف أمورنا حذف أواخرها لأنها مقدرة انفصلها مقدر يعني نلاحظ عند التصغير لا نفعل ما فعلناه في جمع التكسير بل هذه الزوائد تبقى فنقول في قرفصاء قريصصاء فتبقى الفاء التاميس الممزوده وفي حنظل نقول يا شيخنا حناي ظله ببقاء تاء التانيث وفي عب... يعني عبقري يعني عبق ري ببقاء ياء النسب وفي زعفران اقول يا شيخنا زعيفران اللي يالف والنون يعني صح يا شيخنا وجليجان برضو بيبقى الالف والنون طب ما أقول مثلا ها مسلمان اقول يا شيخنا مسيلمان أيوة طب برضو في مسلمي مسلميني مسلميني ها أقولها مسيلميني واضح يا شيخنا طب في جع في جعفر في ايه جعفر جعفر يا شيخنا لما اقول جعفرون ها جمع مذكره لاحظن الوا والنون في تقدير انفصال لانها ليست من بنيه الكلمه اقول هي دعاي في رول يبقى الواو والنون صح يا شيخنا طيب مسلمات ده جمع مؤنث سالم اقول مسلمات ببقاء الالف والتاء دي جمع المؤنث يسمى ما جمع بالالف والتاء المزيلتين وما بتاء والالف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معه فهو جمع مزيد بالالف والالف والتاء مثل هند اقول هندات خلاص يا شيخنا هو يقول يقول يا مولانا هذه الكلمات يخالف تصغيرها تكسيرها الكلمات اللي احنا قلناها يخالف تصغيرها تكسيرها اللي هي جمع التكسير يعني فنلاحظ في جمع التكسير كل هذه الزوائد تحذف تاء التانيث تحذف ألف تانث الممدوده تحذف علامة التانيث وعلامة الجمع تحذف صح يا شيخنا كله هذا تحذف لكن في التصغير لا تحذف ايه السبب مولانا قال ما السبب ان حذفت في الجمع ولم تحذف في التصغير حذفت في الجمع اذ لا لبس في حذف زوائدها لا لبس يا شيخنا في حذف في حذف زوائدها فنقول في حنظله حناظ ونقول مثلا في في مثلا جعفر لا ونقول في في جعفر مثلا جعافر ها وحناظر ولا انت عايز تجمعها جمع مذكر جعفر اكل ايوه طيب فيا نقول في قرفصاء نقول قراصص وفي حنظل اقول حناظر وفي زعفران اقول ايه شخنا زعافر وفي الجنجل اقول ايه جلاجل ما احنا بنجمعها جمع تكثير مش جمع مذكر سالم يا شيخ خلاص يقول إذ لا لبس في حذف زوائدها تكسيرا يعني عندما تجمع جمع تكسير لما نحذف الزوائد لا لبس فيها إنما بخلاف التصيل للالتباس بتصيل مجرد منها يعني تخيل لو ليك اخ محان ظالة وأخسان اسم محان ظل فلو جمعت لو صغرت الكلمة وقلت إيه حوني ظل يبقى هنا يلتبس شيخنا الاول والثاني اه يا ترى انت صغرت حنظله ولا حنيذ ولا حنظله فارقين فرق بين المجرد من التاء والمزيد بتاء لابد ان ايه نبقي هذه العلامة نقول حنيذي لا صحيح يا شخنا وكذلك في قرفصاء نبقي الايه يا شيخنا الالف الالف ثالثه الممدوده اقول صاء واضح يا شخنا ايوه كاظمه جعفر رجليه يا شيخنا جعيفر. اي اي اقول جعيفر صح اه تصغيره وفي, وفي الجمع اقول ايه جعيفر. لا في الجمع يعني ايوه تم في الجمع الجمع ما فيش يا شيخنا في ايه لكن لو جمعت جمع مذكر جعفرون لا جعيفرون او جعيفرين في حاله النصب جعيفر. يعني وجر صح ولا لا لأن هذه الزيادة ربما لو أنت حذفتها يلتبس الأمر على الثانع هل حذفت الكلمة المجردة من علامة التسريع أو علامة الجن؟ أقصد يعني صغرت صغرتها يا شيخنا من مجرد أيوة صح كده؟ يبقى يقول بخلاف التصوير للانتباس بتصوير المجرد منها أظن كده واضح؟ يعني مثلا لما أقول يا شيخنا جعف هارون مثلا لو قلت جعيفر وحذفت الواو والنون هل تابس الأمر هل صغرت المفرد اللي هو المجرد من علامه الجمع ام صغرت الجمع طب لما نصغر له وتقول ظل بحذف التاء هل تابس الأمر صح يا شيخنا هل صغرت الكلمه المجرده من تاء التانيث ولا الكلمه اللي فيها تاء التانيث فخوفا من هذا الخبث ابقى إيه وإذاك عنوان عنوان هذا الدرس الفاظ يخالف تصغيرها تكسيرها أظن كده فهمت يا شيخنا طيب وإذا أتت ألف التأنيس المصورة رابعا ثبتت في التصغير فتقول في حبلة حبيلة دي سهل يا شيخنا أيوة يعني لما يكون ألف التأنيس هي رقم أربعة يا شيخنا فاقول حبلة حبيلة يعني تبقى الألف وتحذف السادسة والسابعة خلاص يا مولانا سيدنا لما اقول كلمه لغيزه دا اسمه موضع يعني اسمه مكان لغيزه الالف رقم ستة صح يا شخنا ايوة فهنا تقول لغي غيز بحذف الالف يبقى الالف اذا كانت رابعة مثل حله تبقى في التصغير حبله اقول حبيله صح يا شخنا طيب حمراء بن كذلك الخامسه ان لم تسبق بماده كلمه قرقره الالف رقم خمسة يا شيخ تحذف الالف و ده اسم موضع مثل كلمه لغايزة اسم موضع يعني فنقول في قرقره يا شيخ نها قري قرد بحذف الف التانيس السبب انها لم تسبق بمادة ان سبقت بمادة انت مخير يا مولان بنحذف حذف الالف وابقاء الالف آه. فتقول في حبار اسم طائر يعني يقول حبير يقول حبيرا انت مخير اظن كده وصلت يا شخص. بتاع الوقت ولا طيب